بسم الله الرحمن الرحيم طيسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على فيل أُرِنْ وجعل عَلَى أَهْلِهَا يستضعف طائفة يَسْتَضْعِفُ طُلْلَ إِذَا تَمَّ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبَنَاءَهُمْ يَسْتَضْعِفُ طُلْلَ إِذَا يُذَبِّحُ إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم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 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون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 ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة منه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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسي إنك لغوي مبين فلما ان أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسي أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في أرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجيء رجل من اقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القوأ مدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَنْ أَمَدَّ يَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يَضْطُرَّ الرِّعَاءُ وابونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجير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 إحديهما يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوي الامين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن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 أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضي موسى أجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني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 أيمن في البقعه المباركة من الشجرة ايام موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رئها تهتز كأنها جان لمدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بين ضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب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 فأرسله معيرد معي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في ابا اِنَّ لِلَّهِ الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ يَجِيءُ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ ومن يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في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 ويوم الْقِيَامَةِ لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم الْقِيَامَةِ هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولي بصور للناس وهد ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الوربي إذ قضينا إلى موسى أمر وما كنت من الشاهدين ولكننا وانشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينه تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 ولكن افضل ان يكون بِمَا افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل بِكُلٍّ يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون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 احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدي معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِي حَتَّى يَبَعَثَ فِي إِمِّهَا رَسُولًا حَتَّى يَبَعَثَ فِي إِمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَى وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَابَقِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قَالِيَ عليهم القول ربنا هؤلاء الذين مَا أغوينا أَعْلَمُ كَمَا وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ وَمَا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 إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسِي فَبَغِيْ عَلَيْهُمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إن مفاتحه لتنوء وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما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 والعاقبة للمتقين من جيء بالحسنة فله خير منها ومن جيء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القر أنا لردك إلى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقين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 لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا